وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الاخوه المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله عز وجل وقاه ومن كل كرب أنجاه ومن كل هم كفاه ثم جعل الجنة مأواه ومثواه عباد الله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 والاقتداء بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائه وتوجيه اهتماماتهم للنجاح في دراستهم واعمالهم حتى يكون لهم دور مؤثر في هذه الحياة وعلى الموظف والعامل والمسؤول أن يتقن عمله ويدرك مسؤولياته ويتحرى الحلال في لقمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه متفق عليه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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورض اللهم عن الاربعه الخلفاء والائمه الحنفاء ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابه اجمعين بلا استثناء اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت اللهم اقنا واصرف عنا برحمتك اللهم شر ما قضيت اللهم انا نسالك ايمانا كاملا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 اللهم فكما كنت دليلنا إليك فكن اللهم شفيعنا لديك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولأساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين عز يفرح به من أحب دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام والمسلمين عزاً يسخط به من ناوى دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين آمنين يا رب العالمين اللهم اصلح حوال المسلمين في كل مكان اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا واجعل اللهم لهم من لدنك سلطانا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق ولا بلاء يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لهداك واجعل عمله الصالح في رضاك